Inna al-ladin min ahlilkita al musrikina wa al-mushrikin fi fiha. Olaikahum shar al-bariyah. Inna al-ladin amanu wa amilu al-salihat. Olaikahum khayr al-bariyah. Jaza.